بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر وانسا فان سف يحلشت فاما من اعطى واتقى فصدق طريق الاسلام فَأَسْهُلُ يَسْهُلُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَأَسْهُلُ يَسْهُلُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُدْنِي عَنْهُ مَالٌ إِلَّا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَلَمَّا نُعْلِمُ نَارَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا كَلَظَى لَا يُطْفِئُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يُصِيمُ عَلَى نُهْيٍ يَتَبَكَّرُ